بسم الله الرحمن الرحيم ألف ر كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله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 أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحيق بهم ما كانوا به يستهزون ولئن أذقن إنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضرار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 إليك وضائق به صدرك أي يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكير أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً لِعَلَّيَ يُؤْمِنُوا بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَرْمِ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفِي مَرِيَّةً مِنْ إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افتري على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخرت هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في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 إني أخاف عليكم عذاب يوم نليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشر مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم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 انهم ملاقو ربهم ولكني اريكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن إِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَجْدَرِ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ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 أَوَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ أم يقولون نفتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا, بري وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس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 إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادي نوح بنه وكان في معزلي يا, معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 وَيَا سَمَاءَ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِن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 وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب نليم تلك من أنباء الغيب نوحيها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 إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إنَّ قُولُ إِلَّا عَتَرَيكَ بَعْضُ آلهتِنَا بِسُوٌّ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُ أَنِّي بَرِيءٌ وَأُشْهِدُ أَنِّي بَرِيءٌ أُمَّمَا أم تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ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 هو أشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا فاستغفره ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُواً قَبْلَ هَذَا أَتَنْهِيْنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا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 ايته فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا فَيَأْخُذَكُمْ فياخذكم عذاب قريب فعقروها فَقَالَ تمتعوا في داركم ثلاثه ايام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 اِمْرَأَةَ رَحِيمًا بِالْبُشْرَى قُولُوا سَلَامًا قَالُوا فَمَا لَبِثَ أَنْ جِيءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّرِئَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّنَا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرية يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم اعرض عن هذا إنه قد جئ أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جئت رسلنا لوط بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجيئه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم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 إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره وأمطرنا عليها حجارة من سجِّلَ مَضُودٌ مَسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعِيبَ قَالَ يَا قُومَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَوْنُ قُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إن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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطين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 كأن يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون فاتبعوا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 أخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خيف عذاب لآخره ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود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 خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شئت ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شئت ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مدية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل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 وَإِنَّ كُلَّ لَمٍّ لَّيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِم كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ معك وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا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 انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجيءك في هذه الحق وموعظه وذكر للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون الله اكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القر أنا وإن كنت من قبله لمن الغافلين